بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوذره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 zuriyatan hamalna ma'nus innehu kana abdan ila بل تفسد في الأرض مرتين ولا تعل نعلوا كبيرة فإذا جاء وعد و اولاهما بعثنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسور ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، ولي يتبخى على عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن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 تدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا أزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا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 dûhâ ulâi ve min ve كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل.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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب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 فيكفورا وانما تعرضا عنه مبتغى رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسك فتقعد ملوماً محسوراً إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَغْتُلُوا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 Hül له كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون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 بحمده ولاكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأ تَنقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا على قلوبهم أكنة أن يف قه وفي آذانهم وقرء وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدباء نفورا نَحْنُ نُعَلِّمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْكِينَ تجبون بحمدی و تظنون إلا بثتم إلا <قليلا> وقل إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يا ارحمكم او اني شا يعذبكم وما اوسلناك عليه وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى رب بِئْمُلِ وَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ بُشْرًا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسَ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْ نَثَلِ النَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 قال لنذهب فمن تبعكم من فَإِنَّ فان نجنا ما جزاءكم جزاء ام وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا أَوْرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا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 أم أمِنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم y kokumm bime thumma fartumtummeledulle kummal yine bir gitvi Adem, vahamalnâhum fi alberr ve albhr ve rızaknâhum min attiybat ضَلّ نَحوًا كَثِيرٌ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو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 Wman kan fi hadihi aam fahu wa fi lakhirati aam wa dinunka anallazi ohayna ilaika <Sessizlik> litaftaria alayna بناك لقد كنت تركن الى شيء ام قليلا اذا لاذقنا كضع فالحياه وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رسلنا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى وَسَاقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهج أجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جاء الْحَقُّ وَزَغَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا Qul kullu y'amalu ala şa kilatihi fa a'lamu bimen huo a'vda sabila ve yasalun ka'an irrooş Qul min amri Rabb. وَمَا أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ ما لا تجد لك به علىنا وكيل إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجْ تفجير الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأت İyyâ bi'llâhi ve'l melâiketi qavîlâ Em yekûne leke beytun min zukhrufin eterqâ fi's semâi آتُنَّ الْعَلَىٰ كِتَابًا قُرَآٰءُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنْتُ بَشَرًا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 Kullu kan fi al-ard malaikatu yamshun mutma inin la nazzalna aleyhim min Kafabil lai şehidden beni ve beni kum. İnsu, kanı gibadı, habir, bıçır. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا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 وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ والسماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لا ظنك يا فرعون مثبّرا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 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.